و ل الشيخ ل ج س لا م ك ن ان ك و ن لدينا الشيخ ا ل ج ن لانه ي ب ان ي ك و ي ن ا الشيخ ل ج س ي لانه يكون لدينا الشيخ الجنسي لانه يكون ي ن ا الشيخ ل ج ن س ي ا ن ه ي ن لدينا الشيخ الجنسي ا ن ه ي د ي ن ا ش ي خ ل ن ا ن ه يكون د ن ا ا ل ش ي الجنسي لانه ي و ن لدينا الشيخ ن س ا لدينا الشيخ الجنسي لانه ي ك ن ل ي ن ا ا ل ش ي ا ل ج ن لانه يكون لدينا الشيخ الجنسي ا ن ه ل ن ا الشيخ الجنسي لانه يكون لدينا ا ل ي خ الجنسي لانه ي و ن لدينا ا ل ا ل ن س ي ل ا ه ي ك و ل د ي في الجزء الثاني لازلنا في س و ر ة القمر الله سبحانه وتعالى <تصفيق> ثم قال تعالى كذلك اي مثل ذلك الجزاء نجزي من شكر ن ع م ة الله في إ ي م ا ن ي وطاعته ثم أ خ ب ر سبحانه ب أ ن ه و... ثم أ خ ب ر سبحانه ب إ ن د ا ر نبيه و إ ت ي ا ن ه بما هو عليه فقال ولقد أ ن ذ ر ه م أ ي لوط عليه السلام بطشتنا أ ي وقعتنا ومصيبتنا فتماروا بالنذر أ ي شكوا في النذر وهذا يدل على أ ن النذر هي ا ل إ ن ذ ا ر ا ت وفي قوله ولقد أ ن ذ ر ه م بطشتنا تنزيه لوط عليه السلام وبيان أ ن ه أ ت ى بما عليه ف إ ن ه تعالى لما رتب التعذيب على التكذيب وكان من ا ل ر ح م ة ان يؤخره ويقدم عليه ا ل إ ن ذ ا ر ا ت ا ل ب ا ل غ ة بين ذلك فقال أ ه ل ك ن ا ه م وكان قد أ ن ذ ر ه م من قبل بطشتنا أ ي ا ل ب ط ش ة التي وقعت وقيل المراد بها في ا ل آ خ ر ة كما في قوله تعالى يوم ن ط ش ا ل ب ط ش ة الكبرى ثم قال تعالى ولقد راودوه عن ضيفه هم ا ل م ل ا ئ ك ة عليهم السلام أ ي خادعوه وطلبوه ترك المدافعه لما أ ر ا د و ا بهم لما ارادوا بهم من فعل ا ل ف ا ح ش ة فطمسنا أ ع ي ن ه م قيل مسخناها وجعلناها كسائر الوجه لا يرى لها او لا يرى لها شك روي أ ن ه م روي أ ن ه م عالجوا ب ا ب ل و ط عليه السلام وهو يدافعهم فقالت ا ل م ل ا ئ ك ة عليهم السلام خلهم يدخلو ا إ ن رسل ربك لن يصلوا إ ل ي ن ا أ و لن يصلوا إ ل ي ه فدخلوا فصفقهم جبريل عليه السلام بجناحه ص ف ق ة فتركهم يترددون ولا ي ه ت د و ن إ ل ى الباب حتى أ خ ر ج ه م وعن الضحاك ق م س الله أ ب ص ا ر ه م عن الضيف ولم يعمهم فجعلوا يقولون قد ر أ ي ن ا ه م دخلوا ف أ ي ن ذهبوا ك ل س و و يؤيد هذا قول الهادي عليه السلام حيث قال ولقد راودوه هو لوط صلى الله عليه راودوه هؤلاء المرجومون ليسلم إ ل ي ه م ضيفه وهم ا ل م ل ا ئ ك ة المقربون وكانوا يظنون أ ن ه م فتيه آ د م ي و ن فطمس الله أ ع ي ن ه م ومعنى طمس أ ع ي ن ه م اعينهم فهو حجب حجبناها ومعنى طمس أ ع ي ن ه م فهو حجبناها عن رؤيتهم ومنعناها من الوجوع على م ل ا ئ ك ة ربهم وكذلك روي عن ابن عباس أ ن ه قال المراد من الطمس الحجب عن ا ل إ د ر ا ك فما جعل على بصرهم شيء غير أ ن ه م دخلوا ولم يروا هناك شيئا فكانوا كالمطموس قوله تعالى فذوقوا اي قيل لهم على أ س ن ة ا ل م ل ا ئ ك ة ذوقوا عذابي ونذر أ ي أ ع ج ا ب تكذيب ا ن د ا ر ي أ ي لما نزل العذاب بهم قالت ا ل م ل ا ئ ك ة عليهم السلام لهم ذوقوا عذاب الله ونذره اي ا ن د ا ر إ ل ي ك م وقيل هذا خطاب مع كل مكذب تقديره كنتم تكذبون فذوقوا عذابي ف إ ن ه م لما كذبوه ذاقوه ان قيل النذر كيف تذاق قيل له ذ ق فعلك, فعلك أ ي م ج ا ز ا ت فعلك وموجبه ويقال ذ ق ا ل أ ل م على فعلك وقوله فذوقوا عذابي كقولهم ذاق ا ل أ ل م وقوله ونذر كقولهم ذ ق فعلك أ ي ذ ق ما لزم من انذار ي ثم قال تعالى ولقد صبحهم بكره ة ولقد ص ب ح م بكرة أ ي أ و ل النهار و ب ا ك ر ة ف ق و ل ه م م ش ر ق ي ن ومصبحين عذاب مستقر أ ي مقيم عليهم غير زائل عنهم قد استقر عليهم إ ل ى أ ن يقضي به إ ل ى أ ن يفضي بهم إ ل ى عذاب ا ل آ خ ر ة ويحتمل عذاب مستقر أ ن ه لا مدافع له أ ي يستقر عليهم ويثبت ولا يقدر, أحد ولا يقدر احد على إ ز ا ل ت ه ورفعه أ و إ ح ا ل ت ه ودفعه ثم قال تعالى ف د و ق و ا عذابي ونذر أ ي و إ ن ذ ا ر ا ت ي و م س ت ا ق ما أ ن ذ ر ت ه وهو تقريع بما, بما لهم في الحال من العذاب ف ا ئ د ة في التكرير ف د و ق و ا عذابي ونذر ل أ ن ه كررها في القران في قال في ا ل ب ل غ ة و إ ن م ا كرر فذوقوا عذابي ونذر ل أ ن ا ل أ و ل قبل قيل عند الطمس والثاني قيل لهم عند ا ل خ ص ولا شاك وفي الخشاف ف إ ن قلت ما ف ا ئ د ة التكرير قوله تعالى ق و ل سبحانه وتعالى فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا ا ل ق ر آ ن للذكر فاعلم ن المدكر قلت فائدته أ ن يجددوا عند استماع كل نباء من أ ن ب ا ء ا ل أ و ل ي ن ادكارا أ واتعاظا ك ا ا ا ر و ل و أ ن ي س ت أ ن ف و ا تنبها واستيقاظا إ ذ ا سمعوا الحث على ذلك والبعث عليه و أ ن تقرع لهم, لهم العصا مرات ويقعقع لهم الشن كارات لئلا يغلبهم السهو ولا تستولي عليهم ا ل غ ف ل ة وهكذا حكم التكرير ف ق و ل ه ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان عند كل ن ع م ة عدها في س و ر ة الرحمن ويوم ق و و ل ه ل ي يذل المكذبين عند كل آ ي ة و ر د ه ا في س و ر ة المرسلات وكذلك تكرير ا ل أ ن ب ى والقصص في أ ن ف س ه انفسها ل ت ك و تلك العبر حاضرة للقلوب مصورة للأذهان مذكورة حاضرة مصورة غير منسية ي يعني كأنه تجديد خطاب وتكرير كل كأنها ل أوان أن خطاب خطاب ن حتى إ ا إذا استمر في استماع كلام معين خلاص ن معين مشى في ي ع ل م عاد له نفس التأهير لكن عندما التأهير تجديد له لكن نفس يأتي للخطاب وللتحذير ك أ ن ه ينبه كلما غفل يعيد ه إ ل ى الوضع ا ل أ و ل حتى يعود إ ل ى التفكر والخوف إ ل ى والتنبه ى إ ل ى ما قاله له النبي أ و الرسول وما ورد من آ ي ا ت وما ورد من نذر وما ورد من ورد وما تخويف ك المدكر تتكلم أ أرة أنت ن ثانية ه تجديد حتى شيء حلم لا أو كررنا ل اللي قلنا ا م ك عليك الكلام يعني ا ل إ ن س ا ن يكذب حتى يوجد شيء من التفاعل مع الله ثم قال تعالى نعم ثم قال تعالى ولقد يسرنا ا ل ق ر آ ن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء على فرعون النذر على فرعون أ ه ل ه وخاصه والنذر موسى وهارون وغيرهما ل أ ن ه م ا عرض ع ل ي ه م ما أ ن ذ ر ب ه ان ل ل م ر س و أو جمع ن ذ يكون ا هناك ق عدد من الابواب والنبي لا يقول الرسول نبي والنبي ليس رسول ي عام ن ي ل ل ر س و ع ا يدخل تحت النبي والنبي لا ما ي ك و ن رسول نعم ثم قال تعالى ولقد يسرنا ا ل ق ر آ ن ل ل ذ ك ذ فهل من مدكر ولقد جاء آ ل ى فرعون النذر قالوا قد يكون نبي لنفسه آ ل ى فرعون أ ه ل ه وخافته والنذر موسى وهارون وغيرهما ل أ ن ه م ا عرض عليهم ما أ ن ذ ر به المرسلون أ و جمع ن ذ ي ر وهو ا ل إ ن ذ ا ر كذبوا ب آ ي ا ت ن ا كلها أ ي التسع و س ي أ ت ي إ ن شاء الله تعالى عددها في س و ر ة النمل وقيل قوله تعالى كذبوا ب آ ي ا ت ن ا كلها كلام م س ت أ ن ف والضمير عائد إ ل ى كل ما تقدم ذكره الى كل من تقدم ذكرهم من قوم نوح إ ل ى فرعون ف أ خ ذ ن ا ه م أ خ ذ عزيز أ ي غالب أ ي لا يغالب مبتدر أ ي عذاب عزيز قادر لا يعجز لا يعجزه شيء ولما اخبر سبحانه عن قصص من ذكر في هذه ا ل س و ر ة ممن أ ه ل ك ه م من القرون ا ل أ و ل ي ن بكفرهم قال أ كفاركم يعني قريشا والعرب خير من اولئك م يقول من اولئك الذي قصصنا عليكم هلكتهم وهم قوم نوح وقوم هود وصالح وعلى فرعون أ ي هم خير قوه وعلا ومكانه في الدنيا أ و أ ق ل كفرا وعنادا يعني أ ن كفاركم مثل أ و ل ئ ك ف ل هم شر منهم و أ ض ع ف يعني عادهم أ س و أ في أ ف ع ا ل ه م و أ ض ع ف منهم قوه اكفاركم أ ن ت م يا قريش والعرب يعني أ ش د من هؤلاء من ا ل عاد وثمود وكذا لا ولكنهم أ ض ع ف ليسوا ب أ ش د ولكنهم أ ض ع ف أ م لكم أ م أ ن ز ل ت عليكم يا أ ه ل م ك ة براءه في الزبر أ ي في الكتب ا ل م ن ز ل ة ب أ ن من كفر منكم وكذب الرسل كان آ م ن ا ً من عذاب الله تعالى فامنتم بتلك ا ل ب ر ا ء ة او نعم يقول أ ه م خير فنصرف عنهم ما أ و ق ع ن ا ه بغيرهم ممن كفر ككفرهم أ م لكم ب ر ا ء ة في الزبر يقول مما وقع بغيركم ف أ ن ت م تجترون بذلك على ربكم ذكر معنى هذا كله الهادي عليه السلام ثم قال تعالى أ م يقولون نحن جميع منتصر أ م بمعنى بل يريد, يريد يقولون يا محمد نحن لكثره جماعتنا وعددنا منتصرين من جنود الله إ ن قاتلتنا فهذا قليل من جهلهم وضعف رايهم وقوله سيهزم الجمع الذي به يدلون وعليه من دون الله يتكلون حتى ينهزموا من جند الله ويولون الدبر أ ي أ د ب ا ر ه م هاربين من أ و ل ي ا ء الله أ م يقولون نحن جميعا منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر قال في البرهان يعني يهزم جمع كفار قريش وذلك يوم بدر فهذه م ع ج ز ة وعدهم الله تعالى بها ف ح ب ق ه ا وفي ذلك شعر حسان ولقد وليتم ق الدبر لنا حين سال الموت من راس الجبل وعن اكل ما لما نزلت هذه ا ل آ ي ة ق ا ل عمر أ ي جمع يهزم فلما ر أ ى رسول الله صلى الله عليه وسلم يكب في الدرع ببدر ويقول سيهزم الجمع عرف ت أ و ي ل ه ا فقوله يولون الدبر أ ر ا د بالمفرد الجمع أ ي كل واحد دبرا قال الشاعر كلوا في بعض بطنكم تعفوا ف إ ن زمانكم زمن خميص قال الرازي و إ ف ر ا د الدبر إ ش ا ر ة إ ل ى أ ن ه م في ا ل ت و ل ي ة كنفس واحد يعني ك أ ن ه واحد بس تولون الدبر ك أ ن ه م كلهم مجرد شخص واحد اتفقوا في ا ل ه ر ي ب ة وفي ا ل ه ز ي م ة وفي الهروب من المعركه كان هذا اتفاق شخص واحد ونفس واحد فلا يتخلف أ ح د عن الجمع ولا يثبت أ ح د للزحف فهم كانوا في ا ل ت و ل ي ة دبر واحد ثم قال تعالى بل ا ل س ا ع ة موعدهم أ ي لكن ا ل س ا ع ة موعدهم أ ي الموعد عذابهم إشارة إلى أن الأمر أن غير مقتصر على انهزامهم و إ د ب ا ر ه م بل ا ل أ م ر أ ع ظ م منه ف إ ن ا ل س ا ع ة موعدهم و ا ل س ا ع ة أ د ه ى و أ م ر ل أ ن البعض هرب وسلم لكن عاد هناك عذاب آ خ ر بل ا ل س ا ع ة موعدهم و ا ل س ا ع ة أ د ه ى و أ م ر أ ي اشد و أ ف ض ع و أ ط م والم و أ ع ظ م من يوم بدر ومنه ا ل د ا ه ي ة وهي ا ل أ م ر المنكر الذي لا ي ح ت د ي لدوائه قال الحسين بن القاسم عليه السلام و ا ل د ا ه ي ة هي ا ل ف ج ي ع ة قال الشاعر أ ص ا ب الدهر نصوه ة آل حرب ب د ا ي ة همدن اال همودة ا د ه ر نصوة آل حرب ب د ا ه ي ة همدن لها ه م و د ة فرد شعورهن السود بيضا ورد وجوههن ا ل ب ي ض ة س و د ة و م ع ن ى و أ م ر أ ي أ ف ض ع و أ ش ر و أ م ر مذاقا من ا ل ه ز ي م ة يوم بدر و ا ل م ر ا ر ة هي ضد ا ل ح ل ا و ة قال الشاعر ولم أ ر ى مثل الحب أ ح ل ى ولا أ م ر و إ ن م ا ضرب الله ا ل م ر ا ر ة مثلا لقبح مذاقها وثقل مؤنتها و ف ض ا ع ت ه ا ثم قال تعالى إ ن المجرمين أ ي هم في ضلال وسعر والمجرم فهو الكاسب للذنوب المجترم لها انتهى و م ع ن ى في ضلال أ ي في هلاك ونيران أ و في ضلال عن الحق في الدنيا ونيران في ا ل آ خ ر ة يوم ي س ح ب و ن في النار على وجوههم أ يجرون ي ج ر ا و س ح ب ا وسحب هو الجر والعمى ا تقول السحاب س م ي سحابا ل ن سحابه على الجبال وسحب ا ل هو الجر في ا ل ل غ ة ذ ك ر ه الحسين ب ن ا ل ق ا س م عليه السلام ومتعلق بمحذوف أي يوم ي ي س ح ب و ن و ق ا ل لهم ذ و ق و ا م ا ا سكر ت ث أ ي حر النار وسقر اسم مؤنث علم لجهنم من سقرته الشمس إ ذ ا ا ذ ا ب ت ذ ك ر ه في التجريد وقيل من سكرته النار وسقرته إذا, اذا لوحت قال ا إ ذ ا ذ ا ب ت ا ل ش م ه اذا ذابت الشمس, الشمس اتقي سقراتها بافنان أ ف ن اتقي سقراتها ب أ مربوع ا ل ص ر ي م ه مع يلو والمس هنا من قولك وجدت مس الحما وذاك, وذاك طعم الضرب ل أ ن النار إ ذ ا أ ص ا ب ت ه م بحرها ولحقتهم ب إ ي ل ا م ه ا ولحقتهم ب إ ي ل ا م ه ا ف ك أ ن ه ا تمسهم مسا كما يمس الحيوان وقوله تعالى ذوقوا احنا قلنا المس هو ا ل إ د خ ا ل في النار سبق ان قلنا و أن ا ل إ د خ ا ل في النار هو م ا يدخل ا ل إ ن س ا ن ا ل ذ ب ي ح ة أ و شيء في النار ذوقوا ا س ت ع ا ر ة وفيه ح ك م ة وهو أ ن الذوب من ج م ل ة ا ل إ د ر ا ك ا ت ف إ ن المذوب إ ذ ا لقي اللسان يدرك أ ي ض ا حرارته وبرودته وخشونته وملاكته كما يدرك سائر أ ع ض ا ئ ه ويدرك أ ي ض ا طعمه ولا يدركه غير اللسان ف إ د ر ا ك اللسان أ ت م فاذا إ ذ الذوب إدراك, ادراك لمسي اتم من غيره من الملموسات ف قال د و ق و ا ا ش ا ر ة إ ل ى أ ن إ د ر ا ك ه م بالعذاب أ س م ا ل إ د ر ا ك ا ت فيجتمع في العذاب إ ذ ا شدته و إ ل ا م ه بطول مدته ودوامه ثم قال تعالى إ ن كل شيء خلقناه بقدر قال في البرهان أ ي بمقدار و ح ك م ة وتقدير قال الراجل وقدر المقدر ا ل أ ق د ا ر والقدر والقدر التقدير أ ي خلقنا كل شيء مقدرا أ ي محكما على حسب مكتظته ا ل ح ك م ة وقرئا كلا بالنصب والرفع وكل ف إ ذ ا رفعت على أ ن كل شيء مبتدا احتملا ان يكون ص ف ة ل ش ي ء المضاف إ ل ي ه كل إ ذ هو نكره ويكون الخبر قولا ب ق د ر متعلقا بمحذوف وهو خلقناه وذلك يبطل ما ذهب إ ل ي ه ابن الحاجب من التنصيص على ا ل ق د ر ويحتمل أ ن يصير المعنى إ ن كل شيء مخلوق لنا لا لغيرنا خلقناه ب ق د ر و إ ذ ا نصبت كل أي كلا أي ك ل فهذا الاحتمال أ ي ض ا مع ق ر ا ء ة النصب باق ل أ ن خلقناه مع النصب يكون ص ف ة لشيء كما كان مع الرفع والفعل الناصب لكل شيء محذوف جوازا وليس هو من باب ما أ ض م ر ا عامله على ش ر ي ط ة التفسير بل من باب زيدا من باب زيدا لمن قال من أضرب أ ض ر ب زيدا وسوغ حذفه ا ل ق ر ي ن ة فلا وجه لما ذكره ابن الحاجب ههنا ا من التنصيص على الجبر بزعمه من غير احتمال ذكر معنى هذا إ م ا م ن ا المنصور بالله عليه السلام ثم أ خ ب ر سبحانه عن س ر ع ة فعله فقال وما أ م ر ن ا إ ل ا و ا ح د ة يعني أ ن ما أ ر د ن ا ه من صنع شيء أ م ر ن ا ه أ ي صنعناه م ر ة و ا ح د ة ولا يحتاج إ ل ى ث ا ن ي ة لا ي ك و ن ذلك الشيء مع أ م ر ن ا له وصنعنا إ ي ا ه كلمح بالبصر في سرعته أ ي ك ل م ح ة بصر المبصر في س ر ع ة أ م ر ه إ ذ ا أ م ر ومعنى وما أ م ر ن ا أ ي ش أ ن ن ا إ ذ ا أ ر د ن ا تكوين شيء إ ل ا ف ع ل ة و ا ح د ة الا فعله واحده, واحدة س ر ي ع ة ك س ر ع ة اللمح بالبصر واللمح خطف البصر وهو تحريف الجفن و ق ي ل معناه إ ل ا ك ل م ة و ا ح د ة س ر ي ع ة التكوين و ا ل أ و ل أ و ل ى ل أ ن ا ل ك ل م ة التي ي كن و إ ن م ا هي ع ب ا ر ة عن سرعه تكوين المراد كما سبق ذ ك ر ه وما أ م ر ن ا إ ل ا واحده كلمح البصر يعني يوضح لنا س ر ع ة صدور أمر الله, امر الله سبحانه وتعالى وليس على ما نفهم من كن عاد فيها كن فيكون أ ب د ا حتى لمح البصر أ ق ل يعني عاد هذا عاد أ م ر الله سبحانه وتعالى أ ق ل من لمح البصر الذي اذا كان هذاك الذي أ و ت ي علم من الكتاب قال أ ن ا اتيك به قبل أ ن يرتد إ ل ي ك ب ق ر وهذا إ ن س ا ن فكيف من علم وكيف بمن إ ن م ا تكلم باسمها ا ل أ ع ظ م يعني لاحظها في ه ذ ا قال أ ن ا اتيك به قبل أ ن يرتد إ ل ي ك لان عندها الاسم ا ل أ ع ظ م فكيف بصاحب الاسم ا ل أ ع ظ م كيف ب ق و ة صاحب الاسم ا ل أ ع ظ م سبحانه يعني صعب جدا تخيل ولكن أن الله سبحانه وتعالى يخاطبنا في ا ل ق ر آ ن بما نعقل نتخيل ا ل أ ش ي ا ء حتى نعقلها لأن لو أ ن ل لا تتخيل لنا لما استطعنا يعني ولذلك ان الله سبحانه وتعالى لم يتعبدنا ب م ع ر ف ة ذاته وكنه ذاته وكيف ذاته لان لا س ت ط ي ع العقل لا يستطيع الدخول في هذا ولذلك لم نتعبد به ب ل إ ن ل ا ن ه ي ن ا لأننا أ ح ر ر و أ ص غ ر و أ ق ل ش ف ن من أن د وفرد وفرد وفرد وفرد وفرد وفرد وفرد وفرد وفرد وفرد وفرد ا ف ر د وفرد وفرد وفرد ف ه م ع ق و ل ن ا ت ج ر ي ب ف ر د و ن ر د و ف ن د وفرد ف ر وفرد وفرد وفرد وفرد وفرد و ف ر ا وفرد وفرد وفرد وفد وفد وفد و ي د ا ف د و ك د ا ف د وفد وفد ا ف د وفد وفد وفد وفد وفد وفد وفد وفد وفد وفد وفد وفد وفد وفد و ف خيال احنا أ و تمثيل احنا نفهمه حتى نبني عليه مفهومنا ومعرفتنا لهذا الشيء نعم و ق و ل تعالى ولقد أ ه ل ك ن ا أ ش ي ا ء ك م تدل على أ ن قوله وما أ م ر ن ا إ ل ا و ا ح د ة تهديد بالهلاك والاشياء ا ل أ ش ك ا ل قال الهادي عليه السلام هي أ م ث ا ل ه م ونظرائهم و إ خ و ا ن ه م في كفرهم هل من, من المتذكر ومعتبر وقوله وكل شيء فعلوه في الزبر إ ش ا ر ة إ ل ى ا ل أ م ر غير مقتصر على هلاكهم بل ا ل إ ه ل ا ك و العاجل والعذاب ا ل آ ج ل هو الذي معد لهم على ما فعلوه والزبر ها هنا فهو العلم يقول كل شيء فعلوه و أ ح د ث و ه و قالوه فهو في علمنا ثابت مستقر ولا يزول منه ما كبر ولا ما صغر وقيل الزبر الكتب أ ي مكتوب محفوظ في ديوان ا ل ح ف ظ ة وقوله تعالى و ك ل صغير وكبير من ا ل أ ع م ا ل ومن كل ما هو كائن مستطر تعميم بالحكم أ ي ليست ا ل ك ت ا ب ة م ق ت ص ر ة على ما فعلوه بل ما فعله غيرهم أ ي ض ا م ص ط و ر فلا يخرج عن الكتب ص غ ي ر ة ولا ك ب ي ر ة وقال في البرهان مستطر أ ي معلوم محفوظ كالشيء المكتوب الذي إ ذ ا احتج إ ل ي ه نظر فيه انتهى قلت ومثل هذا ذكره الهادي والقاسم عليهم السلام وغيرهما ثم قال تعالى إ ن المتقين س يعني كل شيء مكتوب مسطور مسطور أ ي مكتوب ثم قال تعالى إ ن المتقين س في جنات ونهر قال الهادي عليه السلام ف النهر نهر النهر الانهار التي تجري في الجنان انتهى فمعنى نهر أ ي أ ن ه ا ر لكن اكتفى بذكر الجنس و ل و ف ا ق الفواصل اي ل أ ن اسم الجنس يقوم مقام الانهار وقيل النهر ا ل س ع ة والضياء م ا خ ذ من النهار ومعنى قوله تعالى في مقعد صدق فهي فهو في محل صدق أ ي في مكان مرضي ومجلس حق لا لغو فيه عند مليك مقتدر معنى عند لدى ومليك فهو المالك لكل شيء مقتدر فهو القادر على ما يريد الذي لا يمتنع منه قريب ولا بعيد ذكره الهادي عليه السلام وذلك لما كانوا في ا ل ج ن ة وهي دار النعيم التي اعدها الله تعالى لهم مثلت حالهم, أو مثلت حالهم بحال خواص الملك المقربين عنده في المنزله على ج ه ة التخيل والله سبحانه وتعالى عن ا ل أ م ك ن ة ل أ ن المراد قرب المنزله والشان لا قرب المعنى والمكان إ ذ ن هذا معنى التخيل عند ملك مقتدر يعني تخيل في ا ل ح ا ش ي ة الملك ما يكون عنده في أ ح س ن مكان وفي أ ح س ن حال ل فكذلك الله سبحانه وتعالى يعطينا ي سبحانه ت خ وضع المؤمن ن ا ل في الجنه ة يكون في رضوان من الله وقرب من الله من انقضاء الله ومن عطاء الله ومن كرم الله سبحانه وتعالى وقوله مليك مقتدر م ل أ ن القرب من الملوك ل ذ ي ذ ة كلما كان الملك اشد اكتدارا كان المتقرب إ ل ي ه أ ع ظ م اعظم, أعظم تلذذ وفيه إ ش ا ر ة إ ل ى م خ ا ل ف ة معنى القرب منه من, ومن من معنى القرب من الملوك ف إ ن الملوك انما يقربون ناسا يحبونه وناسا يرهبونه م خ ا ف ا يعصوا عليه وينحازون إ ل ى عدوه فيغلبون ه والله تعالى قال مبتدر لا يقربوا احدا الا بفضل قال هناك فرق بين من الملوك يقربوهم فالملوك لا يقربو الا من ي خ ش ى منهم أ و من أ خ ل ص و ا ل ه م يعني خ ا ي ف ي ن لا يقوموا عليهم أ و كذا في كلا ل ح ا ل ا ت ل ا م ج ا ز ة أ و احتراز أ م ا يجازي ه او احتراز لكن الله سبحانه و تعالى يعني م ق ر بهم معنا مقدر على كل شيء لا يخشى أ ح د ولا يخاف من أ ح د سبحانه و تعالى وصلى الله على خير خلق محمد و آ ل ى و سلمى تسليما كثيرا اللهم صلى و سلم و بارك و ترحم و ت ه ا ن على سيدنا محمد و عالى و سيدنا محمد و ع ا ل ولكن اصبحت مصر ن ل ى مصر على مصر على مصر على مصر ا ل ى مصر على مصر على مصر على مصر على مصر على مصر على مصر على مصر من على مصر على مصر على مصر ا ل ا مصر ن ل ى مصر على ا ص ر على مصر على م يا ع ر ى مصر على مصر على مصر على م ا ر على مصر ع ش ى مصر ا ل ى مصر على مصر ا ل ى مصر على م و ر على مصر ع ا ى مصر على ا ص ر ا ل ى مصر ا ل ى مصر على مصر على مصر على مصر ع و ى مصر على مصر على مصر ع ل ح مصر على مصر ا ل ى مصر على م ص ا على مصر